السلام عليكم شيخنا العزيز وعليكم الله السلام حيكم. شيخنا بس نحتاج كلمة في رحاب الإمام زين العابدين عليه السلام السلام عليكم شيخنا زالكم السلام. الله علما وفهما جاء في زيارة الجامعة وفصل الخطاب عندكم ما معنى ذلك؟ مساكم الله بالخير السؤال ما المراد من الفصاحة في قول نبي الله موسى عليه السلام في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا هل المراد قوة البيان أم الفصاحة لها معنا آخر علما أن النبي موسى عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى في قوله وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقد أجاب الله تبارك وتعالى دعوته في قوله قد أجيبت دعوتكما فإذا كان المراد من الفصاحة قوة البيان فإننا نلحظ أن النبي موسى عليه السلام كان هو المتكلم في حوار مع فرعون بينما هارون عليه السلام لم نجد له أي دور بل نلحظ أن النبي موسى عليه السلام حينما أبقى هارون أخاه مع بني إسرائيل انقلبوا عليه وحين جاء النبي موسى عليه السلام تغلب عليهم فكيف نفهم معنى الفصاحة مع ظهر هذه الآيات بساكم الله بالخير شيخنا. بساكم الله. شيخنا ما هو تعليقكم أحد المؤمنين يسأل عن إمكانية سحر النبي صلى الله عليه وآله ربما البعض يفصل أنه يمنع أن يصاب مثلا عقله الشريف صلى الله عليه وآله لكن بدنه وقوع السحر على البدن هل هو ممكن او لا رحمه الله عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام بالنسبة لموقف الشيعة من الدجال هل هو من العقائد وإذا كان كذلك هل الروايات التي تتحدث عن الدجال عندنا بلغت حد التواتر لنصنفها على العقائد وبالنسبة للمعاجز التي هي له كما هي ظاهر روايات أهل السنة هل تحدثت عنها رواياتنا وأنه يضل بها الناس ويفتنهم أم لا؟ السلام عليكم قل السؤال كيف يمكن أن نجسم بأن من غصب حق أهل البيت عليهم السلام ومن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام وقتلهم أو أمر بقتلهم عليهم السلام أنهم لا يدخلون الجنة أبدا وما نعرف أن من يشهد بالشهادتين يدخل الجنة ولو بعد حين السلام <تصفيق> شيخنا ما المقصود من الآية الكريمة ما قدر الله حق قدره إن قلنا أن القدر هو القدر المطلق فهذا لم فلم يقدر الله تعالى بهذا المفهوم سوى النبي الأعظم فيكون العتب هنا بجنس تكليف بغير المقدور عليه وهذا إما جهل وإما ظلم وهذا منزح عن الله تعالى وإما أن نقول مطلق القدر فهذا حتى المشركين قد قدروا الله بهذا المفهوم لأنهم يقولون أن الله موجود وغيرهم يقولون أنه معدوم فالموجود أعلى قدر من المعدوم ويقولون أن الله خلق السماوات والأرض فهذا نوع تقدير فإن قلت أننا لا نستطيع أن نفهم هذه الآية فيرد إشكال أن بوجوب دفع الضرر وما فلا ولا يوجد ضرر أعظم من أن تكون تحت ملامة الله وعتبه فالآية صريحة في العتب ما قد الله حق قدره فكيف نفهم هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أما طلب الله نتحدث عن الإمام زين العابدين عليه السلام فهذا طلب في محله والإمام زين العابدين عليه السلام هو الإمام الرابع من أئمة الهدى هو أول الأئمة بعد أصحاب الكساء أول الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين نشير في هذه الكلمة إلى فعل واحد وعمل واحد للإمام زين العابدين عليه السلام وهو أنه من مجاهدي واقعة كربلاء. هذا يجعل له حسابا خاصا صحيح أنه لم يقتل في كربلاء، ولكنه من المجاهدين في واقعة كربلاء. جهاده يختلف عن جهاد بقية بني هاشم. جهاده يختلف عن جهاد بقية أنصار الحسين. عليهم السلام، ولكنه من المجاهدين في كربلاء. هذا. عمل من أعمال زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهذا يحتاج إلى وقفة أطول لعلنا نتحدث عنها في مناسبة وأما السؤال الذي تفضل به الأخ وهو معنى فصل الخطاب فهو قطع من تخاصمه وتحاجه وإنهاء النقاش والجدل فصل الخطاب كل نفس تجادل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فإذا المخصوم يحاول ولا يستسلم إذا جاء به ليحقق، فإنه يجادل عن نفسه ولكن يوجد قرار عند من له الحكم هذا القرار الذي بيد من له الحكم هو الذي إذا أصدر الحكم قر رفعت الجلسة هذه رفعة الجلسة تعرفونها رفعة التي في المحاكم رفعت الجلسة يعني انتهى الحديث لا توجد محاجة ولا مخاصمة ولا يقبل منهم عذرا ولا, ولا شفيع انتهت فإذا من الذي له فصل الخطاب هم صلوات الله وسلامه عليه طيب وأما سؤالكم عن الآيات التي فيها أن هارون أفصح من موسى لسانا فما هو المراد بالفصاحة أهو إظهار الحروف بنحو يكون كل واحد من الحروف بينا أنه يظهر النون مثلا ممتازة عن الباء عن الميم عن الجيم وغير الفصيح هو الذي تخرج منه الحروف لا تدري جمه من سينه هذا هو الفصيح وهذا غير الفصيح أم المراد بالفصاحة الأكثر قدرة على تقريب الفكرة مع قطع النظر عن الحروف هو الذي يتمكن من إيصال الفكرة إلى السامع أو المتلقي بعبارات يسهل فهمها يمكنه تصوير صور ذهنية واضحة للمتلقي ما هو المراد بالفصاحة ثم بعد ذلك موسى عليه السلام سأل الله سبحانه أن يحل عقدة من لسانه وقد أجيبت دعوته فإذا كان يريد هارون ناصرا له ووزيرا له لأجل أنه فيه عقدة في لسان فقد انحلت فإذا انتهت الحاجة إلى هارون هذا اثنان ثلاثة إن الذي حكاه القرآن الكريم من المواقف ظهر لنا منها أن أثر هارون في قطع النزاع وقبول بني إسرائيل لهارون أقل من قبولهم لموسى وأنهم عندما بقي هارون بينهم وذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه عبدوا العجل ولكن لما جاء موسى قبلوا منه فإذا ما هو الهدف من أن يكون هارون معه هذه جملة من الأسئلة تبدو مترابطة ولكنها بينها تنوع طيب أما معنى الفصاحة فلسنا نجزم في تفسير الآيات الشريفة بشيئا ولكن الراجح أن معنى الفصاحة هو بيان الحروف علماء البلاغة يعرفون البلاغة ويعرفون الفصاحة ولكن هذا التعريف للفصاحة بالمعنى الاصطلاحي عند علماء البلاغة وأما ال المعنى اللغوي للفصاحة فالفصاحة بمعنى الظهور وإذا كانت الفصاحة بمعنى الظهور فما هو الموصوف بالفصاحة الآية التي فيها حديث عن وصف فصاحة هارون وصفت لسان هارون بالفصاحة أفصح مني لسانا أي لسانه أفصح مني واللسان ليس يوصف بالفصاحة وبعدم الفصاحة في نفسه وإنما وصفه بالفصاحة بلحظ الكلمات التي تخرج منه ووصف اللسان بالفصاحة مع أن الحروف ليست بأجمعها تخرج من اللسان بل بأ الن النون تخرج من الأنف طيب مع أن بعض الحروف لا تخرج من اللسان هذا سهل لماذا قولوا للتغليب طيب افصح مني لسانا باعتبار أن أغلب الحروف تخرج من اللسان طبعا أنا أجبت ارتجالا أغلب ينبغي أن تحسبوا ارجعوا إلى الحروف الثمانية والعشرين احسبوا كم حرف يخرج من الحلق كم حرف يخرج من الشفتين كم حرف يخرج من الأنف لعل الباقي هو الأغلب إن لم يكن أغلب فاللسان أغلب من كل واحد واحد هذا لا شيء لا شبهة فيه إن لم يكن الحروف إن لم تكن الحروف التي تخرج من اللسان أكثر مما يخرج من غيره فلا شك يعني مجتمعة فلا شك أنما يخرج من اللسان وحده أكثر مما يخرج من الأنف أكثر مما يخرج من الشفتين الذي من الشفتين الباء والميم وحتى الميم للأنف دخل وأكثر مما يخرج من الحنجرة وحده وحدها طيب إذا عالجنا لماذا يوصف اللسان بأنه الأفصح فالنتيجة أن الأفصح بحسب الظاهر يعني الذي حروفه أكثر ظهورا طيب ما وجه الحاجة إلى فصاحة هارون والحال أن موسى عليه السلام قال حلت العقدة التي في لسانه وصار لسانه فصيحا والجواب أن موسى عليه السلام لم يقل هارون أخي هو لسانه فصيح بل قال أفصح إذن أنا فصيح وهو أكثر فصاحة طيب قد تقول لا حاجة إلى أن يكون النبي أفصح تكفي الفصاحة هذا سؤال عن سبب طلب موسى صحيح يكفي الفصاحة بل أكثر من هذا عندنا العيب المانع من تأثير الدعوة مانع من بعثة الأنبياء سواء كان العيب مرضا أم كان عيبا بدنيا مثلا كورونا عنده بشكل مستمر لا هذا لا يصح أن يبعث نبيا وعنده مرض معدم. إذن مثل هذا العيب يمنع إذا, بلغ إذا بلغت العقدة في اللسان حدا لا يفهم الناس ما يقول المتكلم فإن هذا لا يصلح أن يبعث نبيا إذن موسى عليه السلام لم تكن فيه مثل هذه العقدة المانعة من البيان طيب إذا كانت العقدة التي عنده لم تبلغ هذا المبلغ فلماذا يطلب أن يبعث أخوه هارون من أجل أن هارون أكثر فصاحة هذه الزيادة في الفصاحة ليس شرطا في النبوة نعم ليس شرطا في النبوة وموسى عليه السلام لم يقل إلهي إني لا أصلح أن تبعثني نبيا وما قال إن هارون أهل للنبوة لأنه أكثر فصاحة ما قال هذا هو ذكر جملة من الأوصاف هذه الجملة هي ال الذي جعله يطلب النبوة لهارون لأجلها لم يقل لأنه أفصح لسانا فابعثه معي بل لأجلي وموسى عليه السلام ما ذكر كل الأوصاف التي في هارون وقد بين لنا القرآن الكريم الشرطين الأساس للنبوة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذا شرطان أساس وموسى عليه السلام ما ذكر هذين الشرطين ما ذكر صبر هارون ولا ذكر يقين هارون وهذا لا يعني أن موسى عليه السلام ترك هذين الشرطين لعدم دخلهما إذن الأوصاف التي ذكرها موسى عليه السلام في طلبه النبوة لهارون هي من حيث المجموع هي التي جعلها موسى عليه السلام وجها للطلب طيب بينا الفصاحة بينا وجه أثر هذا في طلب موسى ماذا بقي؟ أن موسى عليه السلام أكثر تأثيرا ونفوذا اجتماعيا من, من هارون. طيب. لا بأس. ما الذي يمنع أن يجعل هارون ناصرا لموسى؟ والحال أن موسى أكثر تأثيرا هذا لا يمنع. طيب. موسى عليه السلام يمكنه أن يعول على هارون في إبلاغ رسائله للناس. رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له رسالة إلى مشرك قريش وأرسل أحدا من الناس وفي الطريق أرجعه وأرسل أمير المؤمنين عليه السلام وقال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني طيب هارون عليه السلام يصلح أن يكون وسيطا لإيصال الرسائل من موسى فالرسائل تحمل الزخم النفسي الذي لموسى هذا تعبير جرايد، لأن موسى عليه السلام هو مصدر هذا البيان وتحمل الفصاحة الأكثر لهارون ولكنه يبقى التأثير تأثير موسى باعتبار أن الرسالة من موسى عليه السلام فإذا هذا لا يمنع من أن يجعل هارون نبيا مع أن موسى عليه السلام أكثر نفوذا أو تأثيرا في نفوس بني إسرائيل طيب أما سؤالكم عن الدجال قلنا مرارا نعم تأثير من له لم ينقل بل هو كذلك يعني عدم نقله عدم الوجود لا يعني عدم الوجود لم ينقل في القرآن الكريم نحن لا ندري ما هي المواقف التي حصلت في لهارون والمواقف التي حصلت لموسى عليه عليهما السلام في بني إسرائيل حتى نقول إنه لا يوجد مواقف أثر فيها هارون طيب وأما الدجال فقد قلنا إنه أخبار الدجال. أولا الدجال عندنا ليس مثل الدجال عند القوم لا من حيث كثرت الروايات فيه فإن الأمر عندهم يعني فيه روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما طيب لا من حيث كثرت الروايات ولا من حيث هذا الدور يعني مرة يوصلونه إلى حد أنه يدعي النبوة مرة يوصلونه يوصلونه يوصلونه إلى حد يدعي الألوهية وأنه يقول كذا وو. طيب هذا ليس حال الدجال عندنا لا نقول لا توجد روايات توجد لكنها قليلة أخبار أحد وهو ليس من العقائد هذا من الغيبيات أفرض مثلا دون نفس الزكية. السفياني هذا من الغيبيات أمور تحصل في آخر الزمان قد جاءت في بعض الروايات في روايات الأحد من طرقنا وليس كل ما يثبت بالتواتر فهو من العقائد استحباب السواك ثابت بالتواتر استحباب تقديم الصلاة كل المسلمين يعلمون أنه يستحب أن يؤتى بالصلاة معجلة هذا أمر مستحب ليس من العقائد فليس كل أمر ثابت بالتواتر فهو عقيدة العقيدة تعني أنها شرط في تحقق الإيمان الذي أنيط به الوعد بدخول الجنة الأمن من النار وأما سؤالكم عن أن من أن قوما يدخلون النار مع أنهم يشهدون شهادتين، فكيف نجمع بين الروايات التي فيها بيان اشتراط دخول الجنة أو اشتراط الوعد بدخول الجنة بالإيمان بأهل البيت عليهم السلام؟ وبين الروايات التي فيها بيان ثواب من تشهد الشهادتين وأنه معود بالجنة كيف نجمع بين هذه وتلك الجواب الجمع بينهما مثل يعني هذا يدخل في القاعدة العامة التي تقتضي أو التي يبنى عليها في الجمع بين المطلق والمقيد الروايات التي فيها بيان أن من اعتقد التوحيد من وحد الله فله الجنة مثلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هذه مطلقة ولكن توجد أدلة تشترط الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله كيف تجمع ما تقوله في الجمع بين هذين الدليلين يعني بين هاتين الطائفتين هي كل كل واحد من هذين الدليلين عبارة عن طائفة من الأدلة مثلا الروايات التي فيها قل لا إله إلا الله تفلح أو غير ذلك ما لسانه هذا اللسان روايات كثيرة والروايات التي تشترط الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله أيضا روايات كثيرة إذن عندنا طائفة طائفة مطلقة أي إن الطائفة الأولى دلت على أن من وحد الله سبحانه فله الجنة هذه مطلقة آمن برسول الله صلى الله عليه وآله أم لم يؤمن لسانها ليس فيه تقييد إذن هذه مطلقة والطائفة الثانية مقيدة ماذا تصنع؟ تحمل المطلق على المقيد احمل المطلق على المقيد في بالنسبة إلى الطائفة الثالثة التي فيها اشتراط الإيمان بأهل البيت عليهم السلام. طيب بعد سحر النبي صلى الله عليه وآله. سحر النبي نعم هذا بعض العلماء يقول إن السحر مختلف في أنه يؤثر تأثيرا حقيقيا أم يؤثر تأثيرا خياليا يخيل فإذا التأثير عبارة عن تخيل. نضرب مثالا كما قيل السحرة الذين كانوا يلقون الحبال فإذا هي حية تسعة ماذا كانوا يصنعون يقال كانوا ينقعون الحبال في الزأبق ثم بعد ذلك في مكان بارد ثم بعد ذلك يخرجون في الضحى ومختار الضحى عندهم مأرب يخرجون في الضحى والشمس حارة ثم يلقون الحبل إذا ألقوا الحبل الزابق سوف يتمدد الآن أنتم تضعون مقياس الحرارة في الفام لم لأن الزابق يتمدد في يخرج طيب فيلقون الحبال التي فيها الزابق تتعرض للشمس قليلا فتتحرك الزابق يتمدد فتتحرك الحبال لا بد لم يذكر هذا في رواية ولا في آية ولكن أنا أخمن أنهم لا بد أنهم مجرد أن تبدأ الحبال في التحرك يصرخون مثلا ويجمعون الحبال أو يبعدون الناس يمنعونهم من رؤية ما يعقب ذلك حتى يقولوا, حتى يقولوا للناس رأيتم الحبال تحركت طيب حتى لا يفتضح أمرهم إذن السحر عبارة عن تخيل طيب ما تجدونه في هذه الأيام من اللعب السحرية واضح أنها عبارة عن خداع خدع بصري حتى في زماننا هذا أصبحوا لا يسمونها سحرا يسمونها خفتيات أو خدع بصريه أمثال ذلك طيب السحر أله حقيقة أم له أثر أم هو تخيل فيه خلاف هذا ليس أمرا محسوما العلماء في ذلك مختلفون من قديم الزمان يوجد جدل في هذا طيب سنأخذ الرأيين سنقول على هذا الرأي ماذا نقول على ذاك الرأي ماذا نقول طيب على الرأي الأول أن السحر لا حقيقة له لا يحدث شيئا تكوينيا وإنما هو خداع بصري على هذا الرأي ينبغي أن نسأل ماذا تقصدون بسحر النبي أن النبي يسحر ماذا يقصد به أنه يرى يتخيل ما ليس له حقيقة أي يخدع بصره هذا يتنافى مع اعتقادنا بعصمة الأنبياء عن الخطأ الأنبياء معصومون عن الخطأ طيب أضرب مثالا ليتضح مثال في حياتكم مثلا سكة القطار إذا نظرت وقفت بينهما ونظرت في السكر ماذا ترى؟ يلتقيان يلتقيان وينفرجان يلتقيان طيب هل تخدع أنت في هذا؟ لو قال لك أحد إنهما يلتقيان تصدق؟ لا تصدق لو قال لك أحد إن الشمس أصغر من علبة الماء هذا هذا تصدق طيب لماذا لا تخذع هنا توجد عصمة لك من الخطأ في هذا الأنبياء فوق هذا أنا مثلت بهذا حتى تنطلقوا إلى كيف يكون الإنسان معصوما من الخطأ والحال أننا مثلا نرى أن هذا الساحر بخفة يده صنع الشيء الكدائي أو أن هؤلاء رموا الحبال وتحركت هو لا يخدع في هذا إذن النبي معصوم من الخطأ فإن أريد بأن النبي يسحر أنه يخدع تخدع حواسه ويرى ما لا واقع له فالنبي لا يخدع طيب ولا تخطئ حواسه طيب هذا إذا كان هذا هو المقصود وأما إن كان المراد بسحر النبي أنه قد يجعل النبي موضوعا لخداع البصر يعني إنك لو نظرت إلى النبي فقد يتصرف الساحر في خيالك أنت لا في خيال النبي فيجعلك تتخيل النبي مثلا جالسا وهو قائم هذا هو المقصود بسحر النبي هذا خلاف التعبير بكونه مسحورا بل المسحور على هذا المعنى هو الناظر للنبي طيب هذا هو التقدير الأول هذا إذن حساب المسألة على الرأي الأول في تأثير السحر وحقيقته أما على الرأي الثاني والرأي الآخر أن السحر له حقيقة وأنه إذا سحر إنسان مثلا فقد يترتب على سحره على أن يسحر أن لا يكون قادرا على المشي مثلا طيب إن قلنا له حقيقة نحن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة لأنها معترك الآراء ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها حتى الأدلة لو ذكرنا أدلة كل واحد من الطرفين ربما تتحيرون طيب ونحن لسنا معنيين بهذه المسألة فعلا إذا قلنا السحر له حقيقة فما هو المراد بسحر النبي السحر سحره المؤثر على عقله كما في روايات غيرنا ليس في روايات الشيعة بحمد الله في روايات غيرنا أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء هذا يعني نحن نشكر الذي قال يفعل الشيء لأنه في روايات أخرى سمت الأشياء التي يخيل إليه أنه يفعلها والعياذ بالله و يعني من, من وقف منكم على الروايات يعرف مدى شناعة الأمر ومن لم يقف يمكنه أن يراجع روايات القوم ويتخيل كيف كيف يرى الرأي هذا الذي يتخيل إليه يفعل الشيء مثلا لو أني أنا خيل إلي أني أشرب الماء هذا الماء يوجد بجواري لو خيل إلي أني أشرب الماء وأنا لا أشربه فسوف أحرك يدي هكذا أنتم كيف تعرفون أنه خيل إلي أني أشرب الماء من حركة يدي بجوار فمي هذا معنى كيف تخبرون عن هذا لا بد أنكم رأيتموني أمسكوا شيئا مثل الكائس و وأزدرد حتى لم أعرف يعني لا أجيد لا التمثيل <تصفيق> لابد أن تروني أفعل هكذا حتى تقولون هذا الرجل يخيل إلي أنه يشرب الماء وهو لا يشربه ارجعوا إلى روايات القوم وانظروا لتعرفوا شناعة ما في رواياتهم طيب هذا التأثير للسحر على ماذا على بدن النبي أم على عقله على عقله كيف يعقل أن يؤثر السحر على عقل النبي لا أريد أن أدخلكم في البحث الكلامي لا أريد أن أفتح بحثا فلسفيا في العقيدة هل تقبلها فطرتكم؟ هذا النبي يخبركم عن الغيب وإذا الشيطان يغلبه يجعله كالمجنون هذا النبي الذي أتبعه هل تقبل فطرة الإنسان بالبداة هذا أمر غير مقبول لا أحتاج إلى الاستدلال بالأدلة الفلسفية ولا الكلامية ولا طيب إذا هذا معنى هذا مساحة للسحر وهذا لا يقول به أحد منا بحمد الله لا يوجد عالم شيعي يقول إن مثل هذا السحر مقبول فإن هذا باطل بالبد حتى الأطفال لا يقبلون قد تقول ولكننا رأينا جمهورا من الناس يقبلون وهم مبسوطون بهذا الرأي ويأكلون البطيخ هذا, هذا شيء آخر هذا تلقين ماذا تلقين ولو أن أحد منهم تصورا عطشنا من الحديث عن شرف الماء. عفو. الله على الله الله علي لو أن أحد منهم راجع وجدانه وضميره ما قبل هذا هو لا يقبل مثل هذا في حق أبيه كيف يقبل هذا في حق أشرف الخلق هذا غير مقبول طيب إذا هذا المعنى لا يقول به أحد منا يوجد مساحة أخرى لتأثير السحر أن السحر نحن لاحظوا أعيد هيكلية البحث هل السحر حقيقة أم هو تخيل الرأي الأول أنه تخيل انتهينا منه الرأي الثاني أنه له حقيقة يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا هذا التغيير الحقيقي في عقل النبي أم في بدن النبي الرأي الأول أنه في عقل النبي لا يقول به أحد منا. في بدن النبي هل يعقل هذا؟ بعض علمائنا قال يعقل مثل أن يحدث الشيطان تأثيرا على يد النبي فلا يتمكن مثلا من التصرف في أصابيعه يمكن أن يحدث مثل هذا التأثير أم لا هذا الفريق من العلماء يقول نعم لماذا يقول قص هذا التأثير للشيطان على تأثير الإنسان يعقل أن يؤثر أحد من الناس على النبي أم لا يعقل مثلا يضرب واحدا من الأنبياء بسكين يجرح النبي بتلك السكين يمكن أم لا يمكن ما الفرق بين الشيطان وبين الإنسان كما أن الإنسان يمكن أن يؤثر على بدن النبي فإن الشيطان أيضا يمكن أن يؤثر على بدن النبي هذا رأي هذا العالم من من علمائنا هذا رأيه هل نقبل هذا أم لا نقبله نحن لا نقبل هذا طيب هذا توضيح رأيه ولكن الحديث عن تفصيل موقفنا منه لعلنا نبسطه إن شاء الله في موضعه لأنه لأننا نحدث أن هذه المسألة سنقف معها قريبا إن شاء الله في الحديث عن رأي هذا العالم الدجال قلت الدجال لا يوجد عندنا دليل يقيني إذا أردت أن تجمع ما جاء من طرقنا ولم تكن مرتابا فيما جاء من طرق غيرنا بأن تقول كيف لا تكون مرتابا فيما جاء من طرق غيرنا بأن تقول بعض الروايات التي رواها غيرنا أحتمل في حقها أنها صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن هذا الحجم الأسطوري الخيالي الذي جعلوه للدجال هو الموضوع فإذا هم استغلوا شيئا صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وضخموه لمصالح ولو لأهداف اشغال الناس بالأساطير لأن هذا في نفسه هدف فلا, فلا تكون مرتابا في أصل صدور هذه الروايات ثم تقول عندنا روايات جاءت من طرقهم لا أتيقن أنها باطلة إذا كنت تتيقن أنها باطلة فلا قيمة لها بل أحتمل بنسبة 20% أنها حق يعني في هذا الحدود أعيد لعلكم نسيتم احتياطا ليس لعلكم نسيتم احتياطا للأمر أفرض عندهم عشرين رواية في أمر الدجال تجعل من الدجال إلها مدعيا للألهية فيه احتمال ذلك باعتبار أنه يوجد أشياء خارقة للعادة طيب أنا أتيقن أن الدجال ليس بهذه المثابة هذه الشخصية الأسطورية هم اصطنعوها مثلا العشرين رواية أيضا عندي ريبة في سبع عشرة رواية منها كم بقي منها ثلاث روايات أمرها محتمل يجوز أن تكون صادرة بالنتيجة أنا أحتمل أن, أحتمل أن بعض ليس كل أن بعض روايات القوم صادرة بنسبة 20% طيب عندنا من طرقنا أخبار أحد روايتان أو ثلاث هذه الأخبار الأحد توجب لي الظن بنسبة 70% إذا عندي 70% حصلت عليها من رواياتنا وعشرين في المئة حصلت عليها من رواياتهم تجتمع فتصير النسبة تسعين في المئة لاحظوا كيف تحاسب الأمور عند علمائنا لا يوجد تعصب ولا يوجد انزلاق مع القوم هذه التسعين تكفي أن أعد هذا من مما يطمئن به أم لا. بعض العلماء يقول أنا أطمئن لأن المسألة ليست بالأرقام التي ذكرتها لك وإنما هذه الأرقام من أجل أنكم غير معنوسين بهذه الأبحاث فأنا أذكر هذه الأرقام للتوضيح بعض العلماء يقول عندي اطمينان أن ثمة شخصا يأتي في آخر الزمان اسمه الدجال مثلا وأن له دورا في أحداث آخر الزمان سيصبح مشهورا وأن له دورا خاصا ما هي حدود مثلا ما هو حدود نشاطه ما هو لا أدري ولكن يوجد في آخر الزمان شخص اسمه الدجال في هذا المقدار بعض العلماء يقول أنا أطمئن بعض العلماء يقول أنا لا أطمئن وجود هذه الروايات عند غيرنا مع هذا التضخيم يجعلوني مرتابا حتى في الروايات التي عندي يعني هذه الروايات التي عندي التي هي بطبيعتها مثلا روايتان أو ثلاث روايات لو كانت بطبيعتها توجب نسبة التصديق بسبعين في مع وجود الروايات عند غيرنا أقول هذه حتى سبعين لا تحصل الأمر على العكس فالمسألة تدرس موضوعياً لا يوجد لا تعصب هنا ولا تعصب هناك الفريقان من العلماء يدرسون المسألة دراسة موضوعية وأنتم لو نظرتم في الدراسة الموضوعية للروايات وقستموها بالدراسة التاريخية عند غير المسلمين فإنكم تجدون لهذا نماذج تجدون مثلا بعض علماء التاريخ يجعل من هذا قرينة على شيء ما وتجد عالما آخر يجعل هذا الشيء قرينة على عدمه هذا أمر طبيعي فاختلاف العلماء في هذا ليس بدعا من الأمر في روايات قلت ليس له ذلك الدور الذي عند القوم روايات, روايات قليلة وليست في أمهات الكتب قليلة ليست في أمهات الكتب لا تعطيه ذلك الدور الكبير هذا سؤال عن الغيب لا أعلم الروايات قلت لك لا توجب الآن الحديث في أن الروايات توجب الاطمئنان أم لا فبالطبيعي أنها لا توجب اليقين إذا كانت لا توجب تسعين في المئة فطبيعيا أنها لا توجب علما بدرجة مئة في المئة فلا ندري الدجال سيأتي في آخر الزمان شخص اسمه الدجال لا ندري عند غيرنا روايات يعملوا بها ماذا نصنع لهم فليصدق عليهم بالعافية فليصدقوا بها نحن لا نصدق بهذه الروايات طيب ما بقي شيء؟ ما قدر الله وأنهم ما قدروه؟ البت أي ولو المقدرة التقدير المطلق أم مطلق التقدير؟ أما التقدير المطلق فهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مطلق التقدير فهو حاصل حتى من فرعون. فإن فرعون قدر الله بدرجة ما من التقدير فإذا ما الذي نفته الآية لا يصلح أن يحمل على هذا ولا ذاك طيب هذا كلام حسن ثم ماذا يقال إذا أردت أن تأتي تستدل ببرهان السبر والتقسيم فالخطوة الأولى هو إثبات الحصر، وإلا كل برهانك تفكك. إذن لابد أن تدرس، لابد أن تقول إن الأمر لا يخلو هكذا يصاغ برهان الصبر والتقسيم. هذه هذه البسمة في برهان الصبر والتقسيم. إن الأمر لا يخلو من أن يراد من التقدير. التقدير المطلق أو مطلق التقدير نقول بل يخلو منهما وهو التقدير بين بين إذن التقدير ثلاثة هذا مجامل له وإلا في التقدير درجات واعتبر بتقديرك أنت عندك إخوة أم لا طيب عندك إخوة زادهم الله شرفا ورزقهم وإياك وإيانا سعادة الدارين درجات تقدير إخوتك مع تقديرك لأبويك هي بين درجتين إما التقدير المطلق أو مطلق التقدير أم أنتم درجات أنتم درجات طيب ما هي الدرجة التي عابتها أو وبخت الآية الشريفة من لم يقدر الله بها القدر الدرجة هي, هي طيف من الدرجات ليست درجة واحدة طيف من درجات التقدير لماذا لم تقدروا الله التقدير الذي يمنعكم من اقرأوا الآية لماذا لم تقدروا الله التقدير الذي تعتقدون معه أن السماوات بيده لماذا لم تقدروا الله التقدير الذي يمنعكم من محادة الله ورسوله والسموات مطيات بيمينه قبل ذلك ما هي ما هي جريمتهم نعم تفضلوا طيب وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما, ما أنزل, أنزل الله, الله على بشر, على بشر من, من, شيء. من شيء طيب إذن الآية. لماذا لماذا لم يقدر الله التقدير الذي يقتضي الإذعان للمعجزات التي رأوها على يد الأنبياء هذا من عدم تقدير الله حق, قدر حق قدره هذا واحد بعد المورد الثاني في العلاء الله يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, لو ذباباً ولو اجتمعوا عليه وإن يسلبهم الذباب شيئا لن لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما, ما قدر الله حقه حق قدره إن الله لقوي عزيز طيب ما قدر الله حق قدره الذي صنع الذباب وصنعكم وصنع السماوات والأرض هذا مقدرة أكثر من مقدرتكم وأنتم تعجزون عن استنقاذ ما يأخذه الذباب منكم عاجز لستم عاجزين عن صنع ذبابا بل أنتم عاجزون عن استنقاذ ما يأخذه الذباب منكم ما أعجزكم هذا حالكم وأنتم تحدون الله الذي صنع الذباب وصنعكم وصنع السماوات وصنع الأرضين فما قدرتم الله حق قدره هذا موضع ثاني فإذا هذا تقدير طيف من التقدير ليس تقديرا بدرجة واحدة ليس الأمر محصورا بين التقدير المطلق ومطلق التقدير قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأيحبطن عملك ولتكونن لا من أم الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله وتعالى عما يشرك هذه أيضا فيها ملامة لهم أنهم حاد الله وعصوا الأنبياء والأنبياء قد جاءوهم بالمعجزات التي تبرهن على أنهم مرسلون ومبعوثون من الله تعالى فهم لم يكترثوا لما جاء به الأنبياء والحال أن الأنبياء أنذرهم بيوم التلاق يوم التلاق يوم يعرضون على الله فلو أنهم قدر الله حق قدره يعني لو أنهم كان لهم درجة من درجات تقدير الله يعني من هذا الطيف الواسع من درجات تقدير الله لحجزهم ذلك عن أن يعاندوا المعجزات التي جاء بها الأنبياء هذا كله طيف من درجات التقدير يصح أن يوجه اللوم عليهم أنهم تركوا هذه الدرجات معجورين شيخان الدليل سؤالي بخصوص زيارة عاشوراء هل هناك طريقة مختصرة لقراءة الزيارة هذا واحد. وهل المذكور الرواية في ضياء الصالحين عن الإمام الهادي عليه السلام في خصوص الاختصار معتبر أو لا يعني يكفي أن تقول كما في لعل الشيخ رحمه الله شيخ أباس القمي في مفاتيح الجنان لعله ذكر كيفية الاختصار كذا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مئة مرة هكذا تقول بلفظ مئة مرة ومثل ذلك تقول في مقابله. يعطيكم العافية شيخنا. ورد في سورة البقر الآية 81 بسم الله الرحمن الرحيم. بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا عبر عن الذنب مرة بسيئة ومرة بخطيئة؟ وكيف نفرق بين الكسب والإحاطة يعني أقصد شنو المفاهيم اللي نفهمها من هذه والكسب يكون ممكن يكون يعني كسب التجارة فكيف يكون كسب السيئة هذا الكسب شعار شعار الأشاعرة طيب طبعا لا راية لهم في هذا الزمان وإن كانوا الأكثر عددا ولكن لا لهم فنحن لسنا معنيين بنقد آرائهم فلنعد ما هو المراد؟ ماذا أراد الله؟ الجواب الله ورسوله أعلى الله ورسوله وأوصياؤه أعلى هذا بالنسبة لما أراد الله ما الذي يظهر ما الذي يترجح في معنى الآية الشريفة ما الذي نفهمه من الآية الشريفة هذا يمكن أن نتكلم فيه وإذا تكلمنا فيه الآن فهذا لا يعني أننا نبين ما يترجح عندنا بعد التأمل والتدبر والمراجعة وإنما نبين ما يترجح عندنا ارتجالا باعتبار أن من حق السؤال الجواب فأداء لحقكم أن نبدي ما نتمكن منه في مقام الارتجال لماذا أوضح كل هذا؟ لعلي مع كل يعني ربما كررت هذه النقطة لتكون قرية عامة على كل حديث نتكلم به في تفسير كتاب الله ولكن يحسن التنبيه عليها وهذا الذي نذكره يلتزمه كل مفسر في تفسير كل آية ولكنهم باعتبار أنهم يكتبون يكتبون كتاب التفسير بأكمله فيذكرون هذا في مقدمة التفسير ولا يكررونه في كل آية ونحن باعتبار أننا نجتمع مع الإخوة وربما يعني جاء من لم يحضر في مجلس أعلنا فيه هذه القاعدة فنذكرها على أننا نرى أن من الأنسب للمفسر أيضا أن يكرر هذا يعني لا يعتمد على بيانه لهذه المسألة في أول التفسير ويمضي بل يكرر هذا حتى يترسخ في نفس القارئ أن الذي يقرأه في كتاب التفسير لا يدعي المفسر أنه يعلم ما أراده الله تعالى من هذه الآيات وإنما يبذل جهده طيب الظاهر أن المراد بكسب السيئة وكسب السيئة هو ارتكاب الفعل المحرم أو ترك الواجب هذا هو كسب السيئة والمراد والظاهر أن المراد بإحاطة الخطيئة هو عدم التوبة عن هذا الذنب أو كون الذنب كبيرا ولماذا غير التعبير كسب سيئة وأحاطت به الخطيئة لماذا تغير؟ لعل السبب لاحظوا الحديث عن كتاب الله مع الحذر الشديد ومع ذلك فإني أحدث أنني مع كل هذا الحذر أنه ربما غفلت عن التأكيد على بعض القيود فلعل الوجه في ذلك هو أن الخطيئة قد لا تكون بالإصرار أي إن الخطيئة يدخل فيها شيئا الكم والكيف قد يكون عامل الكم هو الذي يجعلها خطيئة تحيط بالعبد بأن تكون, بأن تكون صغيرة من الصغائر ولكنها تكرر أو يؤتى بها مع الاستخفاف هذا ليس شيئا عظيماً هذا استخفاف فالاستخفاف يجعل الخطيئة يجعل الصغيرة كبيرة كما أن التكرار يجعل الصغيرة كبيرة فإذا عامل الكم وعامل الكيف يؤثران في صيرورة الذنب كبيرا عامل الكم بيناه عامل الكيف أن يكون الذنب في نفسه كبيرا بعض الذنوب كبيرة. هذا تكلم بعض العلماء في تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة السيد الخوي رحمه الله يقول هذا التقسيم لا أساس له كل الذنوب كبيرة لم قال لأن الذنوب في نفسها ليست مما هي في نفسها ليس فيها صغير وكبير لماذا؟ لأنه لا يوجد فرق مثلا بين أن تشرب عصير رمان وأن تشرب ذاك الشراب المحرم في نفسه الآن يقطعها بعض ويحملها في على محمل آخر لماذا صار هذا مباحا وهذا محرما وكبيرا؟ لأن الله نهى لأن الله نهى عن هذا صار هذا محرما ولأن الله عذن في شرب ذاك صار مباحا إذا كان يقول السيد إذا كان المدار هو أن الله نهى فلا فرق إذن في نهي الله عن ال عن بعض الأعمال بين ما تسميه أنت أيها الفقيه كبيرة وما تسميه صغيرة هذا نهى الله عنه وذاك نهى الله عنه وإذن يوجد في الروايات عندنا لا تنظر إلى ما عصيت به بل انظر إلى من عصيت فإذا كل الذنوب كبيرة وبعبارة أخرى ما هو سبب استحقاق العبد للمؤاخذة ما هو السبب في ذلك إذا عصى العبد شيئا من التشريعات لماذا يستحق المؤاخذة على المعصية يقول هذا أحده من شيخه لصفهاني قال لأنه خلع زية رقية لأنه طغى على مولاه أنت عبد يجب أن تلبس ثوب العبد إذا تمرد فقد صرت بذلك مستحقا للعقوبة ظلمت سيدك هذا الظلم الطغيان على السيد لا يوجد فرق بين أن تظلمه بما يسميه بعض الفقهاء كبيرة وأن تظلمه بما يسميه ذلك الفريق من العلماء صغيرة كلاهما طغيان فإذا إذا كان كلاهما طغيانا فكلاهما كبير هذا رأي ولكن الرأي الذي عليه جمهور العلماء أنه يوجد كبائر وصغار إذا كان يريد أن يستشهد بتلك الرواية فنستشهد في مقابله بالآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه لا تظن السيد الخوئي غافل عن الآية <تصفيق> ولكن نحن نريد أن, يعني أن نقول لك إذا كان السيد يستشهد بالرواية نحن نستشهد بالآية عنده جواب عندنا جواب طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم بل الأمر أعظم من هذا ليس فقط تكفير السيئات بل يبدل الله سيئاتهم حسنات كيف تريد أن تستشهد برواية نستشهد لك برواية توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إني لا أعجب من العبد يذنب الذنب ويثاب به كيف يذنب ويثاب قال نعم يذنب الذنب ويتوب عنه ويتوب توبة نصوحا ويكفر الله تلك السيئة ويبدلها حسنة وإذا أبدلها حسنة يثاب عليها ذنب ويثاب عليه ولكن ليس معنى هذا التشجيع على المعاصي بل هذا تشجيع على التوبة لكن من ضعف عقله تجدون مثل هذه المعالجات عند غيرنا ليس عندنا لا تجدون واحدا من علماء الشيعة يرتاب في هذا الحمد لله لكن عند غيرنا تجدون من يلتبس عليه الأمر لا يحار في مثلها كيف؟ يثاب على ذنب القرآن يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات وما قدر الله حق قدره ينطبق على هذا طيب إذن توجد كبائر وصغائر الكبائر والصغائر المتكررة تكون خطيئة وتحيط بالعبد إذا أحاطت الخطيئة بالعبد فإنه يعاقب أما السيئة فقد تحيط وقد لا تحيط السيئة في مقابل إن تجتنبو إن تجتنبو كبائر نكفر سيئاتكم فإذا يوجد كبيرة ويوجد في مقابلها سيئة هنا اكتسب سيئة أحاطت خطيئة هذه الخطيئة كيف تحيط ما هي هذه الخطيئة الخطيئة إما أن تكون كبيرة أو تكون صغيرة مكررة أو مع كيفية خاصة يعني مع الاستخفاف والله العالم السعاكم الله خير جمشي وساكم. أقرأ روايتين بس ومعنا أطرح السؤال عن الإمام الصادق عليه السلام في المحاصن البرقي ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاءة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة الرواية الثانية عن الإمام الكاظم عليه السلام في خطاب له لسماعة ابن مهران يقول إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي فإن لهما عندك شأنا من الشأن إلى آخر جاء بعد ذلك فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم هذا في دعوات للرواندي سؤال شيخنا هل إطلاق ما من أحد في هذه الرواية يشمل الأمة عليهم السلام معنا يعني في الرواية الأولى كان مطلق دون ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الثانية ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم الحديث عنه صلى الله عليه وآله وعنهما صلى الله عليهما وآلهما. هذان الحديثان لا تعارض بينهما لم لأنهما حديثان مثبتان متوافقان هذا يثبت حاجة جميع الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والحديث الآخر يثبت حاجتهم بأجمعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين هذا مثبت وهذا مثبت إذن لا تكاذب بين الخبرين حتى نحتاج إلى الجامع طيب إذا ثمة شفاعة شفاعة يحتاجها كل من سواه صلى الله عليه وآله حتى أمير المؤمنين داخل في هذا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وآله وأعظم شفاعته له <تصفيق> نعم وأعظم شفاعته له وشفاعة لهما ما من أحد إلا ويحتاج إليها. طيب فلا تنافي بعد. طيب. لا. لا لم يذكر الرواية لم تذكر ولكن الجواب على الإجمال هذا الأمران. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وشفاعة رسول الله وأمير المؤمنين لا نحتاج في معرفتها إلى هذه الرواية هذا مما نعلمه بيقين جاءتنا هذه الرواية أم لم تأتينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المتقدمين والمتأخرين الإنس والجن والملائكة وما يرى وما لا يرى وما نعرف وما لا نعرف وما جاء في الأخبار وما لم يأتي في الأخبار كل من خلقه الله سبحانه فرسول الله صلى الله عليه وآله رحمة له اللهم <تصفيق> وما أعطى الله رسوله صلى الله عليه وآله شيئا إلا وأعطاه لأهل بيته الطاهرين إلا ما استثني النبوة استثنيت توجد مستثنيات ما استثني خارج وأما ما سواه فهو داخل في هذه العمومات الكثيرة هذه ليست رواية أو روايتان فإذن هذه الرواية رواية نعلم صحتها وصحة مضمونها بيقينا ليست من أخبار الأحد هذه هي رواية محفوفة بالقراءين القطعية ليست خبر واحد والحمد لله رب العالمين تفضل الله يعطيك العافية نسمع عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه مم. كان عليلا يوم كربلاء فما مم. هي علته التي منعته من النصرة الإمام لا ندري توجد روايات أحد في ذلك لا توجب يقينا ولا ولكننا نتيقن أنه معصوم والعصمة تستبطن وتلازم العلم بأن الذي فعله هو وظيفته الشرعية هذا الذي فعله هو وظيفته الشرعية أما ما هو المرض فهذا ليس بذاك المهم ما اسم أم موسى مثلا في أي يوم من أيام الأسبوع ولد هذا ليس دخيلا في عقيدة ولا مما نسأل عنه سيدة في أي يوم, يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله من أيام الأسبوع بل في أي يوم من أيام الشهر ليس هذا مما يعلم بيقينا كم مدة رضاعه لا ندري كم ممن رضع لا نحن لا نعلم كل شيئا الله هو رسوله هو أعلم طيب ما هي علته لم ينقل بالنقل اليقيني الذي يعول عليه طيب هل معنى هذا أنه لا لم يكن مريضا لا ليس معنى هذا أنه لم يكن مريضا فإن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود والحمد لله